BISM ALLAHI الرحمن الرحيم YAH EYHALMU ZZAMMIL Qum illyla illa qaleila Nisfehu o inqus minhu qaleila AUZID عليه ورتil القرآن ترتيلا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 مَهِيلا اننا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذنا وبلا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 Inna رَبَّكَ يعلم zli تقوم w من ثلثي الليل ونصفه وثلثه drury من الذين معك والله يقدر الليل والنهار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 Inna <śmian> Allah Raffur al-Rahim.